بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين <تصفيق> نا بنصلي كثير ونقول نجنا من حير المضاد والمضاد ده هو الشيطان. عايز أعرفكم بشوية في هذه المحاضرة إن كنتم ما من هو الشيطان؟ الشيطان هو روح كان في الأصل ملاكا من درجه من درجه الكروب الكروبيل كما يظهر من سفر الاصحاح 28 يقول له ايها الكروب المصذب سقط سقط ازاي سقط بالكبرياء كما ورد في أشعياء 14 الأصعد إلى السماء فوق واكب الله وأصير مثل العلي أبقى زي ربنا فسقط لم سقط ما جبش أسقط لوحده أسقط معه كثيرين جدا من بعض طبقات الملائكة أيضا اللي بنقول عليهم الرؤساء والسلطين والقوات والكراسي لكنني لم أسمع. أنه أسقط أحدا من طبقة السرافين التي هي متخصصة بالتسبحة ولا من طبقة العروش الشيطان له أعوان كثيرون أعوان من الملائكة الذين سقطوا وأعوان من البشر يبعد الشيطان الصغير ده يقول له تعمل كذا كذا ويبعد بني آدم ده ويقول له تعمل كذا كذا للمطيعين له لا عمله في القديم واضح إن هو استطاع أن يلقي غالبية العالم في عبادة الأصنام، ومر وقت لم يكن فيه أحد يعبد الله إلا شعب الله، وحتى هذا الشعب. أسقطه أيضا في عبادة العجل الزهبي لما كان موسى على الجبل وما أصبحش في الوقت دغل ثلاثة بيعبد ربنا موسى النبي ويشوع ابن نون وكالب ابن يفن وبس والباقي كله بيعبد الأصناع ربنا قياده ألف سنة يعني مدة محددة برضو البعد كده خرج ليضل الأمم عايزين نشوف ما صفات الشيطان ما عملوا عمله أنه يقف ضد ملكوت الله على الأرض ويحاول أن يضل الناس أضل أبوينا الأولين آل محواء وأضل الناس في الشر لدرجة ربنا قرع الناس بالطوفان وأضل أهل سدوم. مش جوز الجنسي لدرجة ربنا حرق سدوم وماشي ينشر الشر في كل مكان ربنا سألوا قالوا انت جاي منين؟ لما في قصة ايوب قالوا من الجولان في الارض والتمشي فيها يعني ماشي في الارض يتجول يشوف له صيدة وكلمة سيدة كلمة شبتة بيقول لك كأسد زائر بيزعر يلتمس من يبتلعه هو, هو شوف مين اللي يبتلع فالشيطان هو العدو الأول للبشرية نشيد جدا دائم العمل وفي حاجة اسمها حسد الشياطين الشيطان ان لقى انسان بار يحسده على بره ويحاول وقعه ان لقى شاب عفيف يبعت له من عنده بنت تقدر توقعه وإذا لقى بنت عفيفة يبعت لها شبي وآخر إن لقى أي أي عباد يعطل عن عبادته يقول يصنع خيرا حسد الشيطان حسد أيوب على بره لما ربنا قال إنه كامل ومستقيم يفعل الخير ويبعد عن الشر وليس مثله المدام ده كامل ومستقيم نروح نجرب حظنا معه يوسف الصديق كان انسانا بر وربنا كان معه وامتلأ بيت فوتيفار خيرا بسبب فكانت النتيجة ان الشيطان دخل في امرأة فوتيفار فرفع عينيها الى يوسف داود كان انسان ناجح وهو اللي قتل جوليات الجبار فقال نعكمن عليه أثار عليه حسد شاول وأثار عليه النساءات الطيبات اللي قالوا قتل شاول الوف ودوود ربواته ما فيه محبة تودف دهنه هالدول بيحبوا داود ويمدحوه يمدحوه بطريقة بيخل الملك ساول ويوصله ويتخلص منه دايماً أقول للستات اخلطوا عواطفكم بالعقل بالعقل تقول واحد أنا بحبك بحبك لا تمنتك بيليه مشكلة أذا تحب يحب في سرك في قلبك الشيطان دائما الشتات اللي بيسعفوه <تصفيق> الشيطان السريبو كتيرة جدا لا تفصل يلقى إنسان في ضيق يلقى إنسان في مرض يلقى إنسان في شهوة في إغراء ما نفهدش للحاجات دي يلقى إنسان في انحراف فكري في هرطقة إن كان بولوس الرسول قال صرته لكل أحد كل شيء لكي أخلص على كل أحد قوما الشيطان أسرت لكل أحد كل شيء لكي أهلك على كل حال قوما بشغل أنت والشيطان لا ييأس أبدا ما ييأس بفضيلة من من فضائل الشيطان لا ييأس لقصص الاباء انه حارب راهب متعبط خمسين سنة لغاية لما وقعه خمسين سنة وما يقس لما ما يجيش يجي بكرة لما ما يقعش النهارده يقع بكرة وقع بعض وبعد بعض لا يقس يلاقي واعز مشهور زي أريوس كان أشهد وعازم إسكندرية وقعوا فارتقوا وخرب الدنيا بسبب لقى تلميذ من تلميذ المسيح استأمنه السيد المسيح حتى على الصندوق وكان بيجلس جنبه في الميد يقول الكتاب إن إن لما أقل أخذ اللقمة من الصفحة في الفصح في الفص دخله الشيطان فخرج من تلك الليل مه مشرد مه مشرد يعني مه مشرد يعني في آية بتقول إن الخطية صرحت كثيرين جرحا وكل قتلها اخويا الشيطان غاوي هؤلاء الاخويا يلعب بهم غاوي هؤلاء الشيطان يلعب بهم يفرح بكثير لا يلقس والشيطان يوصل بالحكمة الذكاء الحكمة في الشر حكمة في الشر مش كل حكمة طاهرة نقي قيل عن الحية التي ترمز للشيطان في قصة آدم وحواء كانت أحيى حيوانات البري أكثرهم طويلة ومكث. الشيطان يجس نبض أي إنسان يجس نبض يشوفه يمشي معه زي وإيه اللي يناسبه ويختار لكل واحد ما يناسبه ده يحب العظمه نديله له وننفخ على الأخ ده يحب المال نديه لا يحب مال ندينه مال لا يحب الشهوة الجسدية ندينه الشهوة الجسدية يعطي كل إنسان ما يناسبه ويعمل في الوقت المناسب يعني ده في قوته نصبر عليه شوي. أو ما بيخرخ بس جد فرصتك يعمل في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب ويرسله أعوانه المناسبين مش له أعوان قطار أنا أظن أنه اتكلمت في الموضوع ده في كتاب <تصفيق> <م>? <تصفيق> لا الكتاب عن ترقية شيطان في مجرس الشياطين ما مش, مش وقت والشيطان قال عنه انه هو نهاز للفرص نهاز للفرص إذا وجد فرصة يمسك فيها والشيطان عنده خبرة خبرة كبيرة لا أعرف في كل الذين قرأت عنهم في جميع الكتب واحد عنده خبرة زي الشيطان. خبرت سبعة آلاف سنة في مقاتلة البشر من أول آدم حواء إلى يوم النهار مرت عليه عقول كثيرة ونفسيات كثيرة وظروف كثيرة وأنواع أخويا وأنواع ضعفاء وأنواع شطر وأنواع كسلة. وهو بيتعامل مع الكل عنده خبرة جملة إذا أراد أن يشكك واحد في الإيمان الشيطان عنده الأفكار بتعطي الشكوك من أول الفلاسفة القدماء إلى يومنا هذا مين عنده علم خبرة زي الشيطان أراضي قومه يقوله كان غيرك أشتر كان غيرك أشتر يا ما حربت أكبر منك وأعطوك بس مش معنى كده أنه قول على طول ده كلام ده أقوله لكم بعدين هو عنده قوة قوة زي إيه لأن أصله طبيعته كملك كان ملاك وسطر فقد طهارته ولكنه لم يفقد طبيعته يعني لم يفقد طبيعته يستطيع يتحرك من أقصى الشرق الأقصى الغرب في لمح البصر دملاك يستطيع يواسوس في العقول ويواسوس القلوب روح بس روح نجس عنده قوة ولذلك يستطيع أن يسرع بعض البشر يسرع يسرع يدخل فيه هوية يبهدله قيل عن كورة الجرجسيين أن الشخص عليشتان كانوا بيكتفوه بالسلاسل وهو في منتهى الجبروت. ايضا الشيطان عنده القدرة على الخداع والتنكر قيل عنه انه يستطيع يظهر في هيئة ملك والنور مره بيتعبد يتعبد الشيطان في هيئة ملاك قال له أنا ملاك الملاج برعيل أرسلني الله إليك فالراهب الإبيس قال له أنا إنسان خاطئ لا أستحق أن يظهر لي ملاك لعلك أرسلت إلى غيره وأخطأت الطريق مر ظهر لرهي متوحف في الجبل وجالوا قالوا ربنا رأى أعمالك الصالحة العجيبة وقرر إنه يرفعك في مركبة من نار مثل إلي يعني يكفي الراهب ده من مغارك يرفع ربله ويحطه في المركبة يلاقي نفسه في الهواء وينزل متحق له لأن ربنا انقذه ويصوره مركبة هارية خداع وكذاب قيل عنه الرب إنه هو الكذاب وأبو الكذاب وممكن يظهر كصديق ينصح نصيحة وممكن أيضا يعمل آيات ورؤى كاذبة وأحلام كاذبة مرة من نصيحه جهل القديس الأنبال تونس كان نعلم ألقوا مصر عشان تصلي ومصر عشان تصلي فالآن بأمتم يسألوا أنا أصلي من المعوذ ولا أسمع منك اذهب عني بينصحهم أن يصلي أنت فكرك الشيطان بس يقولك روح يسرع ولا إذني ولا إذن لا يمكن لك أوم صلي كيف قصة في أواخر الزمان في قصة ذلك المقاوم المرتفع على كل ما يدعى إلها في تسالونيك قيل عنه أن يعمل آيات وموجزات بقوة الشيطان وبكل خديعة الإثم في الهالكين زي مثل الصحراء او بيعملوا اعمال خارقا للعادة انواج السحرة ودلاتي ما نعرفش بقوة الشتان الصحراء دول زهروا في ايام موسى النبي وكان بيعملوا حاجات عجيبة ذئبهات الشيطان والشيطان مثابر جدا للوصول الى غرضه يعني يحتمل القديسين مهما صلوا وعبدوا وصاموا يحتمل قالوا ما نحتملكوا الرئيب ما يجي لها تخبطكوا فيه ده وصل به العمر إنه عمل حرب مع ميخة رئيس رئيس يقول لك أنا معك حيثما حلل تشرك تغرب أنا معك ما سبك شابك حبيبي انت افضل معك لغاية لما خلك تبقى معايا ممكن يجي حتى فيهم الصوم وفيهم التناول ويخ... يخ... يلاقي الناس في رأس السنة محترسين عايزين نبتدي سنة جديدة مصموطة تمام مفقاش اي غلطة بتاع الزنا يخش في السنة الجديدة ويلخبطها من اولها الشيطان يعني الناس ساعات يتكلموا عن قوه الشيطان ويفتخروا بيها واحد يقول له ايه واحد يقول له الثاني ايه رايك انا فكرت فكرة جهنميه ده بيفتخر ان فكره ايه جهنميه الشيطان ما يعرفش فكر ساعة واحد من زكاءه يقوله داشتان يعني بالغ الحكمة او ولد قيل عنه ولكم تشيطن كي يقول الناس عنه تشيطن اتشيطن عشر الناس يقول الودة تماما ديباً الناس يفتخروا بأنهم يتشيطنوا الشيطان من اهتمامه تلاقيه يطور أساليبه ويجددها تظهر التكنولوجيا يقول قوي أخش في التكنولوجيا وأحارب التكنولوجيا وأحارب بالنت وأحارب بالكمبيوتر وأحارب بالموبايل فون كله يطور أمل وساعات يجيب أحواله اللهم مسموه أنا عايز أديكو أتفرنت كورس يعني كورس متقدم يعني أتفرنت كورس ويديهم أتفرنت كورس عشان يتطوروا ويبقوا شيطين up to date حاجة عصرية صدقوني حتى في اللاهوتيات يتطور. الجيل الجديد سمعنا عن شو ديهم تطور عن المورمون تطور عن السبتيين الأرثوذكس تطور إسرائيل إسرائيل إسرائيل تلاقي في تطور ايضا الناس اللي يسموه بتول بيبليكال كريتيسزم يعني نقد الكتاب يطلعوا حاجات بدع وللأسف ساعات من الناس بتاعنا يعجبهم الكلام لأنه غريب وينتحدوه ويخطوه في كتبه حاجة صعبة أنا يعني بعد كل ده مش عايزكم تخافوا من الشطر موقف الله منه ربنا لأنه طيب بيمشي في مبدأ تكافؤ الفرص يقول نسيبوا ياخدوا فرصه لكن ما يسيبوش لوحده يخلي يسمح للشيطان انه يشتغل في حدود معينة لا يتجاوزها زي في قصة ايوب مد ايده لممتلكاته بس عايز تاني زيادة لجسده ولكن نفسه نفسه ما تقربش عليه اذا انحطيت له حدود من إذا حطت له حدود ما يدري شو يتجوز وأيضاً ربنا يدخل النعمة علشان توقف أمر الشيطان يدخل عمل الروح القدس علشان يوقف أمر الشيطان ولكي يقوي البشر إيجابياً حتى أنهم يقدروا على مقاومة السلبيات بل أعطى الرسل في الأول سلطانا على الأرواح النجسة ليخرجوها يا ما تقولش أنا ضعيف صد شطان تقول لنا أدى قدود مش تقوله إذا كنت يستنقى من رأي الشيطين لا أنت تخليه يعني يضعف أمامك يضع أمامك يا أبا استطاع يخرق الشيطان والشيطان كان بيركب وسطه اسمع قصة مرة واحد على الشتاء وجاء حد من أباء مسك له. الشامعة والعود كبيرت وقال له حرق جنار ويدرى فيه وفيما هو يعمل كده مر إنسان قديس في السكة مرور فخرج الشيطان لمجرد مرور هذا القديس ما قدرش يحتمل الشيطان لا يحتمل برك يخاف هو يرى يشوف هذا الإنسان من النوع اللي أقدر أضحك عليه أخش أضحك لو مش من النوع ده يهرب منه يا ما الشياطين هربوا من أشخاص ادي سيل وياما أباء يقدر يقول الشيطان أخير هو مش قوي للدرجات لا لا هو أمام الناس الأبرار ضعيف مهما كانت قوته ومهما كانت خبراته الوحيد يقول له يخزيك اشتام ربا يكون معنا وينجينا من كل أعمال الشيطان